فسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.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 هم هم السفاه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إنا معكم إنا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 فَلَمَّا أَظَعَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبصِرُونَ صُمُّ بُكْمٌ عُمِيُّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكَ صَيْبٌ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدٌ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 فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ودعوا كنتم صادقين.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 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما بِأَسْمَائِهِمْ بأسمائهم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 اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 فَلَوْلا فَبْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَاءً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دُعُو لَنَا رَبَّكَ يُبِين لَنَا مَاهِ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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإننا إن إن شاء الله لمهتدون, وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة مسلمة لا شية فيها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 يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَّمَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُلَائِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ مَذْهَبَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يتمنوه أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُولٌ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّ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 ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير من الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه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 من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا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 قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط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 وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وَإِنَّ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم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 خَشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفون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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوهُمْ كُفَّارٌ أُولَآئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَآئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُضَرُّونَ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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصري في الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون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 حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 Hna li baun la kum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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب المحسنين وأتموا الحج وَالْعُمْرَةَ لله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 فإذا آمنتم فمن تمتع بِالْعُمْرَةِ إلى الحج فما استيسر من الهدي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 يا أيها الذين آمروا دخلوا في السلم كافَة كافَتَوْ ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال في والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام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 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَآئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَفُوّرُ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ قُلْ فِيهِمَا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 وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا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 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لِأَنفُسِكُمْ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يتراجعا عليهما إن, إن ظنا إن يقيما أي حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمه يعظكم به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 وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبه النساء او اكننتم, أو أكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 إن اية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه فيه سكينة من ربكم وبقية وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم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 كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فقد لن لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِيَّ طَمَأِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منه جزاء ثم دعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يم يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كمثلِ حبةٍ كمثلِ حبةٍ أُبَتَتْ سبعَ سنابلٍ في كلِّ سُبُلَةٍ مئةُ حبةٍ واللهُ يُضاعفُ لِمَن يشاءُ واللهُ واسعٌ عليمٌ الذين يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ ثمَّ لا يُتبعونَ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 صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله وَذَرُوا الله بَقِيَ ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة ادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار